وَوكَ قَصَمناامِ قَرِيةٍ كََتوالِمََ وَأَن شَأْنا بَعدهَا قَمًا آ آخرين قوما آخرين لَمَّا أَحَسَّ عِبَادَهُنَّ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَفْضُضُونَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِبَادَهُنَّ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَفْضُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا تُمْ فِي هِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ لَا تَرْقُدُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَأْثَمِكُمْ تُمْ فِي هِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ويلنا مَزَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ مَزَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ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 إن كنا فاعلين لم أردنا أن نتقذ له وإلا اتقذناه من لدن إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق في على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق بل نقلف بالحس على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون وَلَهُ مَنْ فيِي السَّمواتِ وَلأَْ وَلَهُ مَنْ في السَّمواتِ وَلأَرْن وَمَنْ عِذَهُ لَا يَسَكِّرونَعَن عبادَتِهِ وَلَا يَسحِرون وَنَن عن دَبُ لَا يَكَك عن عبادته ولا يفتحفرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أَمِ اتخذوا آلهة من الأرض هم أم اتتقذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما فَسُوبَحَانَ اللَِّ رَبِّعَْرش عَمَّ يَصِفُون فَسَُبحانَ اللَِّ رَبِّعَْشِ عَنَّا يَصِفون لاَا يُسأَلُ عَمَّ يَفعَُ وَهُمْ يُسأَلون لا يُأَلُ عَن يَعَ وَهُمْ يُسون الول ام اتخذوا من دونه الهه ام اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم هذا الذي من قَبْلِي اهَاهِي رُمَن مَعِي وَلِكُم مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ